بسم الله الرحمن الرحيم. ألفنا أمم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بالضعى سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلق الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتراءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء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 بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حديثا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فآتِ ذا القرب حقه والمسكين وَذَنَ الْسَّبيلَ ذَالِكَ خَيرُ الَّذينَ يُريدونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُصلِحونَ وَمَا آتَيْتُم مِجْبَالَ يَرْضُوا أموال الناس فَلا يَرْضُو عِندَ اللَّهِ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 ظهر الفساد في البتل والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين منهم قبل كان أكثرهم مشركين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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلق بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِغِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 بر إن وعد الله حق ولا يستخف إنك الذين لا يؤمنون